خابت مواعيدي وجفت دم بوريدي وتعليها نزلت دمعتي ومعت الورد بيدي لأن طبع الورد ينقل مدى الأحساس وكفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس ولأني ما قدرت أوهب لك الأنفاس وقفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس وأنا مثل اليتيم فاقد أغلى الناس وقفت dayun idamma bidi